بوك تو نالا بھايا ايدو خمسة واربعون خمسة واربعون سينما تياتر وادا في السينما في السينما ميمو السينما كيف لالان كوتو نامو نريد الذهاب الى السينما نريد الذهاب الى السينما اي روزو وك مانشي سينما اردوندي اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد اي سينما سريكوتدي الفيلم جديد تماما الفيلم جديد تماما كاش ريجستر يكدوندى اين شباك التذاكر اين شباك التذاكر سيتلي انكا دركوتنايا هل ما زالت يوجد اماكن خاليه هل ما زالت يوجد اماكن خاليه لوكاليگه ويليه تيكتله دارا ينتوندي بكم تذاكر الدخول بكم تذاكر الدخول آتا يبدو مدلوتون دي؟ متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ سينما ينتسيبو آرتون دي؟ كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ مانان تيكت لاني بوكتيا سكو واتشا؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ నేను చివరన కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను. اريد ان اجلس في الخلف اريد ان اجلس في الخلف నేను ముందర కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను. اريد ان اجلس في الامام اريد ان اجلس في الامام నేను మధ్యలో కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను. اريد ان اجلس في الوسط اريد ان اجلس في الوسط سينما چالا উত্তেজకరంగా ఉంది كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا سينما विसुगगा लेदु لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا ఆధారపడి ఈ సినిమా తీయబడిందో అది చాలా బాగుంది నటీనటులు ఎలా ఉన్నారు كيف كان الممثلون كيف كان الممثلون انديلو انجلش سبتايتل اونايا هل كانت هناك ترجمه حواريه بالانجليزيه هل كانت هناك ترجمه حواريه بالانجليزيه فيزيت www.book2. DE for the book and the texts